جاني خبر بإحساسي عندي من أول ومسى طوال الليل أم يعلنونا أول حدث مبين جرحني لي جل في بيت أبو صلح ضمن كان يجونا بعد حدث أرحب ترداد وبلبل ما حد يصدق ذيراتها عيونا ما اكتر وفيقك على الجرح كمل واشتد في نفسي وزاد الطعونة واشتد في نفسي وزاد الطعونة جاني الخبر ما زدت ايشا نفعل ودمعي قلبي سالي وارواج من ذي يأكد لي ومن عاد باسأل وذي معي من جاد خل يسألونا وقع الخبر أسل مشاعر وزلزل أرضي وحالي بينكم تبصرنا اتالقلم يكي ويشكي ويزعل ما زال يكتب لي قلبي شجونا ما زال يكتب لي قلبي شجونا هني راح واصبحت في كل محفل مثل الهزل ذكا اترا خاتمتنا وكان لا يمكن ولا كان يعقل يمشي بدوني أو أنا مشي بدونه هذا قدر ربي وما شاء يفعل إما يجي معد ولا يجونا هني رحل بدري ومن ساري وصل باب الشهادة حال دوني ودونها باب الشهادة حال دوني ودونها هني رحل واصبح وغراب بمقفل مفتاح أحمر عندي ذي يفتحونا مفتاحها الدم حين لله يبذل فديتهم بالروح إذي يبذلون هني رحل كم قدم عيقات قد رحل في الدرب سهل إحكاني أو في حجون وفغاني أرض العز فيها تنقل والما تقلق حوتنا سجوننا والما تقلق حوتنا سجوننا ايام من سكت كم دات الزمان وانا مع والله ما غير بديننا ما بدل ولا غوى في الدرب ذي أنكرنا كفيرا دمعي من العين قد هل وسيرةه في ما يوصفنا وسارب على خذب ثاله وانوصل لذي حارب ديننا ويكونا لذي يحارب ديننا أو يخونا سلاحنا في حده الطب لمثل وهو يداوي ذي جن من جنونا كذي سبك شل الكلاشين وهلل واصلاح كلاب الأمن خارق رؤون المفخخ نتبعه والبعدل نسف به المرتدين نسف بطونا رجال الابطال في كل مدخل مستهدف عمال ما, ما يرحبونا من في عمار ما يرحمونا والآنسي واحمد وغالب ولشول معهم القوسي ومن يتبعونا هي معركة وحنا مع الحق نعمل والحق مهما كان ما يغلبونا من ظني باس قتل عوانا ونفشل خبر وجاء حقه ويخاب طلنا إحنا هاركبنا بعد ديك اتيرد جل نرفع اللي واتوحيدي ويضان صونا نرفع اللي فننصر حتى لو الكل يقتل بيبعث الجفار من ينصرنا واسكى الصلاة مني على خير مرسل مشي تحرك أو سكن في سكونة مشي تحرك أو سكن في سكونة